لآن القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان الخجيم إ ذ ا ت ل ي م ي ا ت ن ا ب ي ن ا ا ت ق ل و ا ما هذا إ ل ا ر ج ل ق ا ل و ا م ا هذا إ ل ا ر ج ل يريد أن يصدكم أن م ع ا كان ك ا يعبد ب آ م وقالوا ي ه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 ك ذ ب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله مثنى و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة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 و م ا فإنما يعيد على قل ضللت أضل إن ن ف س ي و إ ن ا ه ت ت د ي ف ب م ا يوحي إ ل ي ا ب ي إنه س م ي ع طريب و ل و ترى إذ ف ز ع و ا ف ل ا فوت و خ ذ و ا م ن مكان ي ه وقالوا موسوعه النابلسي ت ل ب ع ي د و م ا ل ا ي ل ه م و ب ي ن م ا ي ش ت ه و ن ك م ا ف ع ل ل ه ا ه م م ن ى إ ن ه م ك ا ن و ا في ش ك ل